قال ورقة في درس الخميس فوائد عظيمة ما شاء الله لا قوة الا بالله في السيرة. قال ورقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليتني اكون معك حين يخرجك قومك. الرسول لسا يا دوبك مش عارف ان لحصل. مين اللي يزد عليهم من قال. على طول عليهم. او مخرجيهم بن محمد الصادق الامين هيطلعوني. قال نعم ما اتى رجل بمثل ما اتيت به الا عودي قانون. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. شكنا بنحبك ايه اللي جرانك? ايه اللي جرانك? هتمشي مع المتطرفين? هتتبع السنية ولا ايه? انت تجننت? لا. هكذا ستجد العداد. بعد الناس ساعة ما يلاقي العداد ان الدنيا سعللت حواليه. ابوه من هنا بيكلمه واخته بيكلمه واخوه بيكلمه وزوجته واخده موقف واهل زوجته لا لو سمحت ما تجيش عندنا احسن جدك متراقد وهكذا افلت من كل حيوان لا على ايه ده لا بالراحة بقى ارجع من حيث اتيت خليني عليه هو مع الحسيسه فيعود من حيث اتى فالابتلاءات عائق من عوائق التوبة. ولكن اعلم ولا ينصرن الله من ينصره? هذه سنة الله الكونية. اثبت! والكل سيعلم انك على الحق. انت اما ان تكون شهادة حق للاسلام او شهادة زور ضد الاسلام. شهادة زور ضد الاسلام. حين تعود. لذلك قلت مرارا وتكرارا ان انتصار المسلمين يوم حوصروا في الشعب ثلاثة سنين لم يكن اقل من انتصارهم في بدر. البدر. لان المسلكين حين رأوا السباة قالوا اذا هؤلاء القوم على الحق لما يشوفوا منك ثبات يظنون انك على حق العائق الاخير العصرح التي تصيب قلب الزائب طول ما هي دي اللي احنا مستنيينها العصرح يكون ابن قيم في كتاب طريق الهيدرتين فصحة تلتمية من طبع الدار الحديد وها هنا دقيقة قل من يتفطن لها الا فقيه في هذا السائل رحمك الله ورضي عنك يا ابن القيم فقيه والله طيب وهي ان كل تائب اسمع هتسمع ولا لا اسمعك الله الخير في الدنيا والاخره وهي ان كل تايه لابد له في اول توبته من عصره ودورته في قلبه من هم او غم او ضيق او حزن لازم اما تتوب تحس ان في في قلبك عصرة. في هم خايف داخل طريق جديد ما انتش عارف اقوله ايه والاخر ايه ما انت عمال تسمع فلا بد من هم غم حزن ضغط على القلب قال ابن القيم ولو لم يكن الا تألمه بفراق محبوبه المعاصي كانت حبايبه السجارة انيسه في وحشته ضح ولا لا البت كانت سدر الحنين اللي بيسكنه الكذب كان الامر اللي بيرسم له الصورة اللي هو عايزها الغبك اللي يتخلص فيها من اعدائه النميمة هي اللي كان بيوصل بيها السارقة هي الفلوس اللي كان عايز بيها ساعة ما يتوب من كل ده هيحس ان هو فقد حاجة كان ايه كان بيحبها انتم حيا يا شباب فقط حاجة كان بيحبها تألمه لفراق محجومة فينضغط لذلك وينعصر قلبه ويضيق صدره فأكثر الخلق رجعوا من التوبة ونكسوا على رؤوسهم الى المعاصي لاجل هذه المحبة محبة المعاصي. والعالم الموفق. اللهم اجعلنا موفقين يا رب. يعلم ان الفرحة والسرور واللزة الحاصلة عقيب التوبة تكون على قدر هذه العصرة فكلما كانت العصرة اكوى كانت الفرحة واللزة اكمل واتم. هي عصرة يوم ولا يومين? شهر ولا شهرين، سانة ولا سنتين? وبعدين تكون فرحة عظيمة لي? لي ربنا يطم قلبك قل لي منها لاسباب عديدة منها ان هذه العصرة والقبر دليل على حياة قلبك وقوة استعدادك لو كان قلبك ميتا واستعدادك ضعيفا لمن عصر فمعنى ان فيه في قلبك عصرة وحزن وهم وخوف ده معنى دليل على ان قلبك ايه لسه حي ما تقول الحمد لله اثنين ان الشيطان لص الايمان انما يقصد المكان المعمور صح ولا لا? اللص يروح يسرأ يسرأ من واحد احد على الاهوة والواحد واحد عايش في كازينو ولا واحد مداخن ولا غيره يسرأ من قلبه ايه? ما فيش هك. فاللص يقصد المكان المعمور. لما قيل لابن عباس ان اليهود يقولون نحن لا نوسوس في الصلاة. اليهود بيقولوا ايه? احنا من وقف يصلي ويقنش وقال سبحان الله كيف يوسوس الشيطان لشيطان? وهم سيطيع خيوسوس لوم يولوم ايه? ما فيه? او كلام في معنى هذا يعني. فالمقصود ان الشيطان لص الايمان واللص انما يخصد المكان المعمور اما المكان الخراب لا يرجو ان ينفر منه بسيء. فاذا قويت المعارضات السيطانية قويت العصرة. سيفان عمال يندمك يقول لي واحده لبست النقاطين انت ايه اللي خلاكي عملتي العمله السودا دي مش كنتي استنيتي لما اتجوزتش ما انت كنتي ماشيه وده بيشوف وده بيعرفك يمكن عريس يجي يبارك لحد البيت يقول له راجل امسحها واقف لحيتك يا, يا ابن انت ما تصبرتش شويه لما نهبت نهبتين ولا سرقتي سرقتين ولا عملتلك مش عارف ايه ف تستحقي على ايه فيندم يوت يا ريتني اخرتها شويه ما كان سنة ولا سنتين عملت فيهم البات وخلاص ولما بقى باكو دلوقتي بقى حوت نعوذ بالله المقصود يا شباب ان هذا هذه العفوه وسوسه من الشيطان اذا دخل الشيطان ليوسوس دل على ان في قلبك من القيد ما يستد حرض الشيطان على نزعه منه فقل الحمد لله ثلاثة. قوة المحارب والمضاد تدل على قوة معارضه وضده. الانسان القوي اما ان يكون رأسا في الخير او رأسا في الشر. النفوس الابرية القوية. اذا كانت خيرة يبقى رأس في الخير. وان كانت شريرة صارت رأسا في الشر. ولما كان رأسا في الشر حيط الشيطان على ان يبقى الشر كائنا فتحصل قوة مجاذبة. عمالي الشيطان يشد وانت بتشد من ناحية الثانية. اربعة وايضا فانه بحسب موافقته لهذا العارض وصبره عليه يزمر له ذلك من اليقين والثبات والعزم ما يوجب زيادة انسراحه وطمأنينته. العصر دي دليل حياة قلبك. دليل على حلس الشيطان عليك عايزك. دليل على ان قلبك في ايمان قوي لذلك عما لي انعصر لاني لو ما كانش في ايمان كان على طول ايه رجع من حيث اتى فلذلك ينبغي ان تعلم ان تباتك وعزمك سيوجب لك بعد النصر انشراحا و... وطمأنينة فقل الحمد لله خامسا واخيرا انه كلما عظم المطلوب كثرت العوارض هذه سنة الله في الخلق. انظر الى الجنة وعظمها انظر في المقابل الى الموانع والقواطع التي حالت دونها حفت الجنة بيه? بالمكاري حتى اوجبت ان ذهب من كل رجل واحد يدخل الجنة. حديث قول الله عز وجل يا ادم اخرج بحث النار. فيقول ادم وما بعث النار يا رب? يقول الله من كل الف تسعمائة وتسعة وتسعين الى النار وواحد الى الجنة. اللهم اجعلنا من اهل الجنة يا رب. ايه السبب? لانها حفت بالمكارف حفت بالموانع حفت بالقواطع انظر الى محبة الله والانقطاع اليه والانابة اليه والتبتل اليه وحده والانس به انظر الى محبة الله. واتخاذه وليا ووكينا وكافيا وحسيبا هل يكتسب العبد اشرف من هذا? انظر الى القواصع والحوائل المانعة دون هذا. توصل لمحبة الله بسهولة? بشت بس ممكن? بشت ممكن? عيزة مجاهاتة. لذلك ينبغي ان تنتبه الى ان هذا الامر الحصرة الحاصل بالتوبة لما كان من اجل الامور واعظمها نصبت عليه معارضات والمحن ليتميز الصادق من الكاذب وتقع الفتمة ويحصل الابتلاء ويتميز من يصلح ممن من لا يصلح قال الله سبحانه وتعالى ما كان الله ليزر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله لن يشاء أصبر على هذه العصرة قليلا يقول ابن القين ولكن إذا صبر على هذه العصرة قليلا أفضت به إلى رياض الأنف وجنات الانشراح وإن لم يصبرت انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخرة ذلك هو الخسران المبين لذلك اخي في الله اصبر على تلك العصرة ولا تحمل هم وتأمن نصر الله بعد ذلك فهذه العصرة لابد منها وهي علامة من علامات الصحة ندخل في العنصر الذي يليه ما هي اركان التوبة? اولا الاخلاف. الله مرجوكنا الاخلاف يا عرام. الاخلاف. ان يتوب خوفا من الله. وتعظيما لحرمات الله. واجلالا لله. وخشية من سكوط المنزلة عنده. وخشية البعد والفرد عنه. والحجاب عن رؤية وجهه في الدار الاخرة. اول سبيل للتوبة الاخلاص. الله مرضوكنا الاخلاص يا رب. ولذلك سيأتي في علل التوبة انعدام الاخلاص. ستأتي معنا. هذا العنصر الاول الاخلاص. انت تبل من لله. اثنين الاقلاع. اقلع عن الزمن. اربط السجارة اللي في ايبك. اضرك العلبة اللي في جيبك. روح يلبس نبضى رسوله وما تبصش للنساء نهائي. غمض عينيك وخلي رجل يقودك. الاقلاع. رجل مقيم على امرأة يزني بها وهو يقول يا رب توب علي. يقول الله اكلح عنها وانا اتوب عليك. رجل في يده سيجار ويقول يا رب توب علي. اكلح عنها والله يتوب عليك. رجل تارك للصلاة. فني. والله يتوب عليا. تعال سألي وربنا يتبعني. الاقلاع فورا. ثلاثة الندم الندم وستأتي استفاضة في هذا العنصر يوم الاحد القادم ان شاء الله. حين نتكلم عن تعظيم الحق ومعرفة النفس وتصديق الوعيد. هذه الثلاثة يحصل بها الندم. الندم بتعظيم الحق. اذا عرفت اذا اردت ان تعرف عظم الذنب فانظر الى عظمة من ازنبت في حقك. مين? معرفة النفس. استكباح ما كنت عليه. تصديق بالوعيد ان الله تهدد وتوعد من يعمل سوءا يجهز به فهذه تثمر الندم على ما فات. ارباح العزم على عدم العودة. كثير من الناس يسوق ويقول لك انا عارف ان انا هرجع لها تاني. يبقى هترجع لكن لما تتوب والانسان الله تحقيقا لا تعليقا مش ان شاء الله بتاعه الناس من دول تقول له هتيجي يقول لك ان شاء الله يعني ان شاء الله يعني مش جاي لا تحقيقا لا تعليقا يعني يقينا. لما تقول ان شاء الله يبقى ان شاء الله ايه? ده يقينا. فكذلك اذا تب قل لن ارجع الى الذنب ان شاء الله. ان شاء الله يعني ايه? يقينا لن تعود الى الذنب واستعن بالله سبحانه وتعالى. العزم على عدم العودة. بعض الناس يفت الشيطان في عضده. ويوهن له نفسه ويغذله فيقول له انت مش ادهى انت اترجع للذنب تاني ويقول لك اتوب وارجع ثاني مش مشكلة. لا ينبغي ان يخطر عليك هذا الخاطر. وانما توب وانت تعزم يقينا انك لن تعود. ثم ان عدت تاب الله عليك. لكن يقينا وانت تتوب اعزم انك لن تعود. خمسة خلع عادات انت لما تتوب بترجع لربنا. العادات زي الاسك. لما تروح يوم الاسك بيروح معاك لكن ما زلت ايه? مربوط مشدود. فساعة ما تسيب الماش يروح جرك مرجعك تاني. حيث كنت. اخلع العادات. مسمار العادة عارف لما تيجي تخلع مسمار من الحيطة بتعمل ايه? تروح بي وتعال لخلاقه. لاخو... جبت المفيد انت. لخلاق لخ العادات سألتك. عندك عادة النوم عن صلات الصبح، ابدأ لخلاقها. لخ. ازاي? انت بتنام كتير. عشر ساعات في اليوم. ابدأ هزها سوى. خليهم ساعتين في اليوم. دي مش لخلاقها عادية دي. <تصفيق> صلتم على الحبيب اللهم صل على النبي محمد الله يرحمه رحمة واسعة الشيخ يسك كان يقول لك صل على الحبيب قلبك يطيب عليه وعلى آله الصلاة والسلام اللهم ارحم دعاة المسلمين اللهم ارحمهم رحمة واتعة وارفع في الجنة درجاتهم اللهم نشكر لهم خدمتهم للإسلام والمسلمين نعم اخوتا خلع العادات ابت اخلع العادات اللي بتربطك متعود انك تكل حراء هذه. عادة. متعود تنام كتير. بطل دي كمان. متعود انك تاكل كتير. خف من دي كمان. متعود انك متاعرفش تقعد في البيت. لازم تخرج تمشي بالسرع. لا لا لا. اربط نفسك في البيت. هذه العادات عدو. عدو لدود للعبادات. لدود بالعبادات، لان هذه العادات بطل كيف نخلع العادات كلما ما كان تعلقك بالمصلب الاعلى اكوى كان انخلاعك من العادات اتم ازاي? صلع رسول صلى الله عليه وسلم انت مرتبط بعادات ارضية وانت عايز تطلع لفوق تسمو عن الارض الى سماء الطاعة يبقى شوف لما تنخلع من الجاذبية الارضية بيجيبوا عملية صاروخ عارف الصاروخ يحمل قمر صناعي بيعمل ايه قوة دفع عشان تخلعه من الايه من الجاذبية الارضية تعيش ما ينخلح. خلاص يسبح في الفضاء الخارج فانت عايز قوة دفع صاروخ يخلعك من العادات تعيش ما تنخلح خلاص تعيش جنة الطاعة عالجت قيام الليل سنة ثم تمتعت به اشرين سنة ما زلت اسوق نفسي الى الله وهي تبكي حتى انساقت اليه وهي تضحك اصبر وستنقصر فان نصر مع الصبر. سادسا علمك بطرق الصبر عن المعطية. يقول ابن قيم في طريق الهدرتين صفحة 381 الصبر عن المعصية ينشأ من اسباب عديدة اولها علم الحفظ بقبحها ورزالتها ودنائتها وان الله انما حرمها ونهى عنها صيانة وحماية عن الدنايا والرزائف يبقى اول حاجة ان تعلم ان الزنا قبيح قبيح ولا جميل وشرب الخمر قبيح والدخان قبيح ان تعلم ان النظر الى النساء المتبرجات قبيح. ان تعلم ان الكذب قبيح. والغيبة قبيحة. والنميمة قبيحة. ان تعلم ان ترك الصلاة في الجماعة شيء قبيح. ورذيل. اول شيء للصبر عن المعصية. ان تتصبر عن المعصية. واذا العنصر اللي قلنا عليه رقم ستة. رقم ستة. وهو الصبر عن المعصية. باسباب عشرة اول سبب علم العبد بكبحاء السبب الثاني الحياء من الله الحياء من الله فان العبد متعلم بنظر الله اليه وانه بمرأة من الله ومسمع وكان العبد حييا استحيا من ربه ان يراه وهو مقيم على المعاصي. تنكثث من ربنا وهذه تحتاج الى انفتاح عين في قلبك ان تنفتح في قلبك عين ترى بها انك قائم امام الله ولمن خاف مقام ربي جنتان تنفتح في قلبك عين تبقى شايف ان رب انك واقف قدام ربنا تنكسف وتستحي وتخذل. ثلاثة مراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك. ربنا عما لي يديك نعم وانت تعصاه هذا فعل الكرماء دان تظنك لما تكون بتوكله وبتصرف عليه وبعد كده يجي عصاك تقول له دان تظن حرام. ازاي هذا لو كلك وما ترئيسه. إن انا بنعم عليك? ان انا اللي خلفتك? ان انا اللي ربيتك? ان انا اللي كبرتك? ازاي يا ولد? ده انت كنت تبقى ايه الاصر? ازاي يا ولد? ده انت كنت الساجر اللي تمد للبرة تبقى حايز اطعها. صح ولا لا? فكذلك مراقات هو اللي خلقك ورزقك ورزق وشترك وحلموا عليك واعطاك ومسكنك ومستعك واعانك واوفكك. وبعد كل هذا تعطاك تبقى ايه? مراعاة نعم الله عليك. قال الله تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفتهم. واعظم النعم الايمان وزنب الزنا والسرقة وشرب الخمر وانتهاب النهبة يزيل نعمة الايمان ويسلبها. قال بعض السلف ازنبت زنبا فحرمت قيام الليل سنة. ما انت اذا ما رأيتش نعم ربنا عليك? وازنب? هيسلب منك النعم. قال بعضهم ازنبت زنبا فحرمت فهم القرآن. قال اخر ازنبت زنبا فمنذ اربع سنين وانا الى خلف. بقى الاربع سنين لورا. لانه ازنب زنب. فراعي نعم الله عليك واعظم النعم نعمة الايمان. اللهم اتم علينا نعمة الايمان. السبب الرابع الخوف من الله. الحد يقرع بالحصى والحر تكفيه المقالة. فاذا ما راعيتش حياك من الله وما راعيتش نعم الله طب خلي عندك دم مفيش بقى خاف خاف يا طابط لا يغصب بك الارض خاف ان ينتقم منك ان يفضحك خاف من عقابه كفى بخشية الله علما وكفى بالاحترار به جهلا السبب الخامس محبة الله. يا رب ارزقنا حبك يا رب. ويا رب حبنا يا رب. يا رب حبنا يا رب. نعم لو احبك كما قيل هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. لما ربنا يحبك ينجيك من المعاصي. السبب الخامس محبة الله. لما تحبه هتعصيه اش ممكن? اش ممكن? انما تعصاه لانك تحب المعصية اكتر منه. شفت الخيبة? شفت الهم? تحب مرة اكتر من حبك لله? ما حدش يزعل دي مش مشكلة هي كلمة عربية فوصحة ببا. تحب مال دينار ودرهم اكتر من الله? تحب؟, تحب ايه? دنيا سجارة اعوذ بالله تحب القزارة ولا تحب الجمال كله الكمال كله العظمة كلها الملك القادر القاهر محبة الله اخوتاه من اقوى الاسباب في الصبر عن المعاصي. ان المحب لمن يحب مطيع وكلما قوي سلطان المحبة في القلب كان اقتضاءه للطاعة وترك المخالفة اقوى الله لما نيجي نتكلم عن منزلة المحبة هتعيش متعة عمرك ما شفتها. ايه والله. لاننا لا نجد في اهل السنة من يتكلم عن حب الله. حب الله بالطريقة الجميلة الجليلة التي يتكلم بها ابن القيم. حب الله على طريقة السلف. لا على طريقة مجانين الصوفية الذين يسمونها العزق. هؤلاء ظلال جهال. انما حب الله بعلم. بعلم تصدر المعصية والمخالفة من ضعف المحبة اخوتها اما اذا قوي سلطان المحبة في القلب عصمت من المعاصي وفرق اسمع دي كده وارعيني سمعك يا يرعاك الله فرق بين من يحمله على ترك المعصية الخوف من الثوت عشان بتحبه يحبك وانما تسيب المعاصي عشان بتخاف منه يديك اللي انت عايزه لأننا نعبد الله خوفا من ناره وطمعا في جنته ومحبة له الثلاثة جميعا السبب السادس شرف النفس وذكائها وفضلها وانفتها وحميتها فلا تفعل المعاصي لأن المعاصي تضع من قدرها وتخفض منزلتها وتحقرها وتسوي بينها وبين السفلة. لما تبقى ماشي في الطريق كده تلاقي مين اللي بينظر الى النساء المتبرجات كرام الناس وافاضلهم ولا سفله الناس وارادلهم السارقين الحراميه افاضل الناس وكبارهم وكرماءهم ولا ارازل الناس وسفلتهم ومنحطيهم. اللي بيقع في الزنامين. الا كل انسان قدر. اللي يقع في المعاصي جملة الا ارازل الناس. صاحب النفس الابية. يقول وتقبل الاسود ورود ماء اذا كان الكلاب يلغن فيه. اذا كان الكلاب يلغنى فيه حتى الميه دي الكلاب بيولغوا فيها ما بتصونهاش انا واذا وقع الزباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه اذا كان الزباب بيقع على الوثاخر تقوم انت تقع عليها ابدا تتركها لاجل خسه شركائها فتنبه نفسك بذلك تقول لها يا نفس ومين بيكذب الا كل مهين حقير يا نفس هو مين بيغتاب الا كل ضعيف جبان يا نفس مين بينم الا كل طماع كذوب يا نفس مين بينظر الى المتبرزات الا كل ذليل النفس حقير يا نفس هو مين بيكون عبد للمعاصي الا من لا يصلح عبدا لله خليكي اكبر من كده يا نفس السبب السابع. انا مشي على طول كده عشان نلحق نخلص. وقعد كده معاك السريط ان شاء الله اسمع مرة واثنين وثلاثة واربعة وحسرة. نسأل الله يُعلمنا ما ينفعناه. السبب السابع قوة العلم بسوء عاقبة المعصية وقبح اثرها والضرر الناشئ عنها. وخذ عندك بقى بحر عم الشيخ. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم عقوبات المعاصي لما يكون عندك يقين بالعقوبات دي ما تغاش من معصية أبدا قوة العلم بسوي حاكمة المعصية من سواد الوجه وظلمة القلب وضيق القلب وغمه حزن القلب وألمه انحصار القلب وشدة قلقه. اضطراب القلب وتمسك شمله ضع القلب عن مقاومة عدوه تعري القلب من زينة التقوى بالثوب الذي جمله الله وزينه به. العصرة التي تناد القلب من المعطية. القسوة والحيرة في امره. تخلي الله عن العاطي. تولي العدو للعاطي تواري العلم الذي كان حاصلا مرض القلب. زله بعد عزته. ومنها من عقوبات المعصير ان يصير اثيرا في يد اعدائه ومنها انه يضعف تأثيره فلا ينفذ امره منها زوال امنه وتبدله مخافة فاخوف الناس اسدهم اتاءة ومنها زوال الانف والاستبدال به الوحشة وكلما زاد إساء زاد وحشة أنا كلمتكم فسألت الوحشة دي قبل كده أن العاصي تجده تقع له وحشة بينه وبين أصحابه وأصدقائه يبقى متضايق من الناس ومش عارف هو متذلّي فما تستحكي من الوحشة؟ فتقع وحسه بينه وبين اقربائه يبقى مش عايز يشوف عمه ولا خاله ولا يزور ريبه اعيد في البيت من فضلك اقلب الشريط